117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 114. وتكون الجبال كالعهن المنفوش 115. فأما من ثقلت موازينه 116. فهو في عيشة راضية 117. وأما من خفت وَمَا وما أدراك ما هي 113. نار حامية 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. 112. ثم كلا سوف تعلمون 113. كلا لو تعلمون علم اليقين 114. لترون الجحيم 115. 112. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. والعصر إن الإنسان لفي خسر 111. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. ويل لكل همزة لمزة 114. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مَا لَهُ أخلدة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 112. إنها عليهم مؤصدة 113. في عمد ممددة 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 116. يجعل كيدهم في تضليل 112. وأرسل طَيْرًا طيرا أبابيل 113. ترميهم بحجارة من سجيل 114. فجعلهم كعصف مأكول 115. بسم الله إِلَى فِهِم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 111. أرأيت الذي يكذب بالدين 112. فذلك الذي يدعو اليتيم 113. ولا يحب على طعام المسكين 114. فويل للمصلين 115. 113. الذين هم يراءون 114. ويمنعون الماعون 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. إنا الكوثر 117. لربك وانحر 117. إن شانئك هو الأبتر 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا 119. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب 112. في جيذها حبل من مسد 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. قل هو الله أحد 115. الله الصمد 116. لم يلد ولم يولد 117. ولم يكن له كفوا أحد 118. 117. قل أعوذ برب الفلق 118. من شر ما خلق 119. ومن شر غاسق إذا وقب 110. ومن شر النفافات في العقد 111. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله